Fifty Languages p l a a fi l m fi al m t d t s h i a t y نحن في المدرسه نحن في المدرسه ت عندنا صف عندنا هؤلاء, هم هؤلاء هم التلاميذ مر هذه هي المعلمه هذه هي المعلمه مر كلاس هذا هو الفصل هذا هو الفصل ماذا نعمل ماذا نعمل نحن نتعلم نحن نتعلم ت بزر زاش نحن نتعلم لغة نحن نتعلم لغة س إننجليزبزر زستش أنا أتعلم الإنجليزية أنا أتعلم الإنجليزية <تصفيق> إسبان بزر زو أنت تتعلم الإسبانية أنت تتعلم الأسبانية عش نامت سبزر زري هو يتعلم الألمانية هو يتعلم الألمانية ت فرنسوز بزر زت نحن نتعلم الفرنسية أنتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسية ش إيطاليان بزر زر غاشق أنتم تتعلمنا الإيطالية أنتم تتعلمون الإيطالية عخم ورس بزر زر غاشق هم يتعلمون حضرتكم تتعلمون الروسية هم يتعلمون الروسية بزخر زب غشانر غش تعلم اللغات شيء ممتع تعلم اللغات شيء ممتع تصفخر قد جرؤون نحن نريد أن نفهم الناس نحن نريد أن نفهم الناس ت تفخم تعدج نريد أن تكلم مع الناس نريد أن تكلم مع الناس.